وَمِنْ آياتهِ أنكَ تَر الْأَررض خشعَةَ فَإِذاَا أَزَلن عَلَهَا المأَه تَزَّت وَرباءَت إِ الذي أَحهَا لَ مُحمَوتَ إِهُ على كلُِّ شَيء قَد إ